أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُم بَعَثَ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا لَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَاكُمْ وَقَدْ أَخْرَجْنَاكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَأَغْنَاءَنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُ مُتَمَلِّكَ قالوا أنما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يقتصر من المال قال إن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 فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل بالملائكة إن في ذلك لا يسلك إنسان مؤمن